قالَالَ اللَّهُ نَا تَتَّخِذُ إِلَ حَينسنَيين إَِّ مَا وَإِلَهُ وَاحِدَ فَإََِّا يَفَرهَبُ وَلَهُ مَا فيِي السَّمواتِ وَنَب وَلَهُ الدّين وَْصِبَا افَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجَعَلونَ لِمَا لَا يَعمونَ نَصبًَا مِمَّا رَزَقُناَ تَواهِلَ تُسْسَلَُّ عَم مَاكُ تُ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 بَب وَنَكِير وَخِرْ ضُمُّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُفْرِطُونَ الله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 غير المغضوب عليهم ولم ضالين آمين تالله لقد رسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وديهم اليوم ولهم عذاب نليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه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 ومنكم من يرد إلى أرذن العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير الله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 خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فالله عَلَى بعضكم على بعض في الرزق فَمَنَ الَّذِينَ فُطِنُوا بِرَأَىٰ اِسْتِئْمَ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات أفبالباطن يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَلَا الْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ لَمْسًا الله اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا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 غَلَّقَ ثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوجَّهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ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 وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ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 طَيْرٍ مُسَخَّرَةٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَجِئْتُكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ وَمِنَ أصوافها وأوبارها وأشعارها أفاثا ومتاعا لا حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإن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 هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ وَضَلَّ عَلْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِن أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهَا غُلَامًا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اللَّه الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة لنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله وَلَا يُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِتْنَةً تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَنْتَخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَنزِلنَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا ضَلَّتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عذاب عظيم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 وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر لهنثى وهو مؤمن 1. فلنحينه حياتا طيبة 2. ولنجزينهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون 3. الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَإِذَا فَتَنَّا آيَةً مَّا كَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ۚ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا قُل نزل غروح القدس من ربك بالحق يثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وغن وبشرى للمسلمين وَلا قَدَنَ عَلَمُ أنن لَهُم يقُونَ إَِّماَا يُعَِّمُوبَ شَرْ لِسَانُ الَّذ الحِدونَ إلَيهِ عجَم وَهذَا لِسَالُ النارَب الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّنِيبٌ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ غَرَّبَ اللَّهِ مِنْ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْمَنِّ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ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 وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصْبِرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الله, الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 كل نفس تجادل عن نَفْسِهَا وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وطرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة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 فذَا قَهَم اللظُ لِبَا سَجُوعِ وَالْخَوفِ بِمَا كانَُوا يَصْنَعُون وَلَ قَدَجَ أَهُم رَسُولُ مِنْ ي فَكَذذَّبُوا فَكَذَّبُهُ فَأَخَذَهُم الععَذَابُ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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فما نبطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصفوا ان سنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفترو على الله الكذب وعلى الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب نليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وَمَا ظَلَم الن وَلَكِ كَُوا أَفُسَهُمْ يَظْلمُون ثُمَّ إَِّ رََّّكَ لَِّذينَ عَمِلُ السّ أَبِجَهلَ ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 آمين ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لِأَنْعَمَهُ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَآتَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ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 وَإِن رَبَّّكَ لا يَحكُ بَيْنَ يَومَ القامَةِ فيِي مَا كانَوا فيِي يَغْْتَنِفُون أدَع إِلَ سَبِ رَِّكَ بِالحِكمَةِ وَمَوعِظَةِ الحَسَنَة وَجَدُِّ بالِالَّتجِيَ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 صبرتم لهو خير للصابرين واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليه ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله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 قَارِعَةٌ مَ الْقَارِعَةُ وَمَا يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلَعِينِ الْمَنْفُوشِ مَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ وَأَمَّا مَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ وَمَا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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الرحيم قل 1. لا أعبد ما تعبدون 2. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا Entum abidun maa a'bud Lekum dynukum vani dyni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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم